وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيء الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنونا فامشوا فيه ظلوا من شفته وإلي النشور أأمنتم من في السماء أن يخف بكم الأرض أن يخف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم السماء ان يرخن عليكم حاجبا فستعلمون كيف الذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان بكير اولم يروا الى الطير فوقهم صفا ونسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم وُكُم إِن أَمْسَكَ الرِّزْقَ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْحُو خَبَّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن أم يَمْحُو سَوِيًّا أَهْدَى قويا على خراط مستقيم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قل لم ما تشكون الارض والى ان تحشرون ويقولون ما هذا الواد ان كنت صادقا قل ان